يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم شاهدين الكرام مستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء الاستهنية الكبير صدرة الشيخة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا برحمة الله وبركاته بالرغم من أن آية القرآن الكريم تناورت سيدنا إبراهيم وهي كثيرة جدا منتشرة في أجزاء القرآن الكريم لكن طاب لي أن أقدم هذه الحلقة بهذه الآية كتوطئة لسيدنا إبراهيم ربما لأنها جاءت ووصى بها يعني ما وصى أحد من الأنبياء بهذا ويعقوب بنيه وأن الدين عند الله هو الإسلام هذه ملة سيدنا إبراهيم وهذا ما شرحته الآيتان تسبقا هذه الآية وقبلها أربع أو خمس آيات أثناء قصة في شورة البقر أثناء ما ويذي أرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل أن ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة المسلمة لك وهذا شرف كبير للأمة ولذلك عندما دعا رب العباد هو ابنه إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت نحن نؤدي شكر هذا الدعاء ونصلي عليه في كل صلاة صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وهذا من باب رد الجميل هو دعا لنا رب العباد أن نكون مسلمين وأن تكون ذريتك من المسلمين ونرسل فيهم رجلاً منهم يثلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب وحسنوا زكاةهم فكان هذا هذه الصلوات التي نصليها في التشهد أو في التحيات ويعني نسوي أو يعني أو, أو نمثل صلاتنا على رسول الله وسلم وعلى آله كما نصلي أيضاً على الخليل وأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة وهذا من باب يعني هذا من باب أن يتعلم الجميع كيف نشكر النعمة. وكيف نرد الجميل صحيح نعم يعني حياة إبن إبراهيم كانت ملأ بالأحداث لدرجة أن القرآن صوره بأنه أمة ف... ف... إبن إبراهيم كان أمة في خلقه أمة في تصرفاته أمة في دعوته أمة لأنه ترك امما من, من الصالحين لانه ترك ذريه كل واحد منهم بأمة يعني كل... أو أولاد <تصفيق> كلهم من... يعني أبو الأنبياء تكل بهذا الشرف صحيح يكون موضوعنا كما نوانا في الحلقات السابقة حول سيدنا إبراهيم بارك الله في فضلاتكم سيدنا الكرام مجتمعين للعزاء عبر شاشة شركة الفضائية وإذاعتها اف ام 94.4 يدور حديثنا اليوم حول سيدنا إبراهيم ولماذا كان سيدنا إبراهيم أمه ما سر ابتلاء سيدنا إبراهيم الابتلاءات المتعددة التي ابتلي بها وكيف تصرف فيها ما حكاية سيدنا إبراهيم مع النمروذ وكيف حاجه وغلبه بالحجه الدحضة التي لا تدع مجالا لأدنى شك هل كان سيدنا إبراهيم حقا يعبد الأفلاك كما يقول بعض الناس المستشرقين ومن المسلمين أيضا من يقول بهذا الكلام لماذا رزق سيدنا إبراهيم بولديه وهو على كبر ولم يرزق بهما شابا كيف تصرف حينما طلب منه وراء في المنام أنه يذبح ابنه فلدة كابده وقد بلغ من الكبارياتية وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع البيان الستميل كبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في صفوة الصفوة فاصل ونتابع كونوا معنا صفوة الصفوة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا رحمه الداعي الكبير فبرت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم الثانية في الحوار مباشرة أبو الأنبياء نعم. لماذا سمي سيدنا إبراهيم بهذا اللقب وقد سبقه هو أنبياء ماذا الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأتي في عصر الحديث ويقال إن خلند عنده ثلاثة من ال... من الأستاذين الجمعين أو الأطباء، من أبو الدكاترة، من أبو المهندسين، من أبو القانون، أبو المحامين، تخيل أن رجلا في التاريخ يأخذ لقب أبو الأنبياء، هذا لقب ما حازه غير الخليل، وهذه منحة الله، سبقه أنبياء، لكن ما أنجب أنبياء من السابقين، ما أنجب لهم أنبياء يحملوا دواء الدعوة. لم ينجبو أنبيا، لم ينجبو أنبيا، لم يأتي، لم ولم ولم يرزقوا هذا العطاء إله العشيق، ونطية الخليل، ونطية هذا العطاء الذي لم يعطى لأحد، لا من قبل ولا من بعد، يعني حتى سيدنا زكريا عنده سيدنا يحيى، نعم، لكن لما تأتي في سلالة الخليل تجد هو نبي، رسول ومن شرلك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ذريته يعني يعني هو يعتبر الأب الأساس لسيدنا محمد. سيدنا إبراهيم. طبعاً لأنه إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم. جده صحيح. آه تمام؟ جد الأعلى. جد الأعلى أنا ابن الذبيح هيد. صحيح. هذا هو إسماعيل وهذا عبد الله. نعم. وعبد الذبيح. أبو الذبيح الأول هو الخليل وسلسلة الأنبياء تنتظم من شيعة إبراهيم عليه السلام ومن ذريته ومن أبنائه. على مر التاريخ كله يعني هو سيدنا ابراهيم انجب سيدنا اسماعيل سيدنا انجب أنبياء, انبياء الى ان وصلت النبوه لسيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا اسحاق نفس القضيه انجب انبياء مم. الى ان وصلت الى سيدنا عيسى عليه السلام فهو ابو الانبياء مم. لهذا اللقب العجيب فلا مش له ان يفخر هذا فخار التاريخ كله مم. أن ياخذ الانسان هذا اللقب ولذلك هو امه في ذاته وامه بما ترك لان هو امه في ذاته كان في كالخليل كشخص وهو أمة فيما فيما تركه من أنبياء لأن كل نبي والرسول كان كان مصلحا في قومه فالخير أن كل هذا الثواب وكل هذا الفضل كان ببصمة كبيرة من بصمات هذا الرجل الصالح وهذا الذي اختير بهذه الكيفية ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من مرحلة المعراج وصف الأنبياء عندما قابلهم قال أما موسى فكأنه رجل من رجال بني شنوءة بنو شنو كانوا ضخامة جثة، فجبن ضخم وكان أقعد الشعر. أو يعني يعني, يعني يبدو ف... وكان الشعر. سيدنا موسى. سيدنا موسى كما كما وصف سبحان الله. وكان وك... ك... يده كثة. ف... ملململوءة مل... مل... بالشعر. كف, كف, كف يده يعني كذا الله أما ف... أم عيسى عليه السلام فأشبهوا فأشبهو بعروة ابن مسعود الثقافي واحد من الصحابة وصفوه وكان جميل الخلق قالوا أما الخليل يا رسول الله قال إنما انظروا إلى صاحبكم يقصد نفسه كان, كان شبه سبه سبه ابن برحيم. ابراهيم نعم مرحبا انظروا الى صاحبه هذه على المقاربة على المق... على المقاربه او على بيئتها الم... نعم ممكن, ممكن ما شاء الله ما شاء الله, ما الله ما رح. رح. اذا سيدنا ابراهيم كان جميلا بلا شك فحتى هو لما لما لما كل نبي كان يرحب في السماء بدعاه ب... من عراج بالنبي صالح مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح الى ان وصل للسماء السادسه قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فكيف ان هو سيدنا إبراهيم بلغ امتك من السلام فقل لهم إن الجنة جميل غراسها غراسها سبحان الله يعني أوصحت للأم كير يعني إذا, إذا ذكرت نوحا تذكر المعاندة والقوه وقوة الشكلية والصراع إذا ذكرت هودا رأيت أيضا رجلا قوي الملامح يعني يقف امام ناس فيهم جبروت كذلك سيدنا صالح سيدنا إبراهيم تجد فيه الأب الحامي ما تذكر إبراهيم أب صعب نستشعر هذا الله حتى لا. من كلامه صحيح يعني عندما يدعو عندما يقوم عندما كأنما صوته خفيف يعني سناوله دائما الصادقون من ضمن صفاتهم الصوت المنخفض كأنه عنده حياء يعني صفه الحياء تخفض الصوت الا في الحق نعم يعني يعني مثلا يشد عن هذا سيدنا موسى فانص... كان كان كان لما يرفع صوته يا جبليه، قال عادم الله فيه هذه الحدة وقبلها منه. من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رجل رأيت. سمعت رجل يجأر إذا الله بالدعاء في القبر. قال رجل من بيت المقدس. فلا صوت من هذا يا جبليه. قال هذا صوت أخيك موسى. قال. ولما يرفع صوته قال عادم الله منه هذه في طبيعة معرأة. طبيعة معرأة من هذا الحدة وقبلها. كان قويا. هو خ بطبيعته. بطبيعة شديد. طبيعة مراه. طبيعة مراه من بين سيد. فت لكن تجسيد إبراهيم. ايوه كان يعني الحلم الحل لانه ما وصف في الحل ما وصفه ما وصفه احد بعد الله عز وجل الا الخليط وضوء اسماعيل فقط حليم الاواه حليم الاواه وصف مروتين ابنه بغلام حليم, حليم أما عليم بغلام عليم الحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله الحلم لا يأتي بخير والعلم قد يأتي بشكل سنأتي لهذه المقارنة من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم لكن حيات سيدنا إبراهيم كانت مملوئة بالأحداث التي ما لا نزال نذكرها حتى اليوم وفيها من الدروس والعبر طبعاً. بالفعل ما تتكرر في صفحات التاريخ كله فنود من فضلاتكم بداية نظرة عامة على قصة سيدنا إبراهيم من حيث هو المنشأ والتربيه والظروف الاجتماعية والبيئة إلى أن كلف بالرسال. وطبعا بعض المؤرخين يخطئون ويقولون أنه ولد قسيون جبل قسيون في غوطة دمشق. هذا مش خطأ. مش خطأ هذا خطأ. التحقيق التاريخي والتحقيق المعرفي يثبت أن ولد ببابل في العراق. ليس بجبال قسيون. لا لا لا عراق يعني ولد عراق إذا عراق. خلنا بالجنسية عراق. عراق عراق عراق. وأنا لا أحب كلمة الجنسيات يعني يعني الأرض كلها لله. يعني أنا أرى أن ماذا تحب؟ نكتب في الهويه مثلا لا لا لا مسلم موسّد. أكبر. هذا أكبر هوية. الم... بني آدم، لماذا الأرض؟ لماذا نحن الذين قسمنا وحاربنا وحارب البشر وبعضهم بعض على قضية عرس وذبيان على قطعة أرض أو على فرس. نفس قضية. الأرض الأرض أرض لله. الأرض ليست ملكاً له. لما بنى أحد الملوك قصرا جميلاً. وقال من يخرج بي عيبا في هذا القصر وقال كذا وكذا وأوليه كبير وزرائي فدخل الناس يعني يعني لا, لا, لا عيب في دخل رجل كبير على عصا قال قصرك ايها أيها الملك يصلح ان يكون جنة إلا أن فيه عيبان كبيران ما هما عيبان, آه عيبان كبيرين. فيه. في فيه عيبين كبيرين في كبير في عجيب آه. تفحص الملك في وجه الرجل. قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. ها يعني القصر يوم أه. يوم هيبقى أه بعد, بعد وصاحب القصر هيا موت. مطايق تعرفه إيه إيه أه عباني عباني كبيران عيب كبير القصر يخرب بعد حين كأن الدارا مابيها من جليش وكأن ما مابيها من معاصي. قرصة المسألة سبحان الله، فسيدنا إبراهيم ولد في دبل، وهاجر إلى حرام على حدود الشام، وكان قريبا لكن غوط دمشق تقريبا كان فيها نبي الله لوط، وهذا ابن أخيه، ابن أخي سيدنا إبراهيم. آه, آه، يعني عمه. سيدنا إبراهيم عمه. هو قريب ولا؟ قريب ده عمه. آه نعم. كل فقبل أيهما الأكبر؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم. نعم نعم. ولكن سيدنا لوط كل بفسي نفس الوقت. م. بدليل احنا ناتذ الخصفة لما ع... الملائكة وقال فلما عدوا عليه وجل... وقالوا, سيد وقالوا ان سيد يصر إليكم إليكم ف... ابراهيم قال اتيناه رجته من قبل وكنا به عالمين يعني اوتي الرشد والعقل والحكمة من قبل رسالة مم. وهذا هو النبي الوحيد وحفيده يوسف الذي أخذ رشده صغيرا باستثناء يحيى لأن يحي أصلا أودع الحكم صبيا، وكل هؤلاء ذريه الخليج. يعني ولا رشده من قبل النبوة قبل النبوة، قبل التكليف، قبل التكليف. كان عاقلا؟ حقيقة. رضي الله نعم نعم. لما, لما تجد, تجد القرآن اه اه فلما بلغ على سيد موسى، نعم. فلما بلغ أشدّه واستوى. اتينه حكما وعلما بلغ اشده واستوى تمام نعم سيدنا يوسف سيدنا يوسف تمام سيدنا, سيدنا, سيدنا موسى فلما بلغ اشده ولما نزل قرع على حين غفله مم. ليه لأنه لازم يستوي و... و... ويؤتى رجده يوسف لانه سوف يتعرض لصفت نفسه وسيدنا موسى تعرض لفتنه كبيرة. الله ذا القاتل. سنة ثلاثين. في يثلاث خم... 15 خم 18 عاماً عام قبل العشرين تعرض لفترة. خمسة عشر عاماً. ما أتطلع كبير نعم. يعني. لا لا يعني. كان ما بلغ العشرين أربع. آه الله. أول ما بيت العزيز. فأنا أريد أن أقول أن سيدنا إبراهيم هو أول إنسان. أوتيا الرشد قبل رسالة لأن هو من منقول العصب نعم تأمين الاثنين فيقول العصب سيدنا بالترتيب التاريخي سيدنا نوح سيدنا إبراهيم بعث عيسى إلى قوم كل واحد لازم بو عيسى إلى قوم قوموا على أي دي... على أي دين كانوا على دين الأصنام إيش أوراحية الأصنام؟ أول عيد بدنا عجيب نود أن... أن... أن نعرف بالفعل ما هي تعبادة الأصنام لماذا الأصنام تحديدا؟ العقل البشري النفس البشري عندما ترتكس إلى الأرض وتخلد إلى الأرض وتخلد إلى الطين يبدو أنها لا لا لا تريد مدى المورا من السماء وإنما تريد أن ترتكس إلى يعني الخبز عمر من خطب والضح توضيح عجيب نعم هذا ابن الخطاب أما كانت لكم عقود يعني أبوك يعبد ال ال ال ال ال الاصطلاع منه يعني أكله وعن انت صنع صنع ثاني وتفرق الأبوك ويجي أبوك يسل لك فالرسول يتعجب يقول أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب قال يا رسول كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية الله لازم تعقل مع الهداية كلمة جميلة كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك, هناك هداية, لا هداية, لا هداية, لا هداية, لا هداية ولم أن الهداية مش موجودة خلاص يقول لنا يا صنع عجوة صنع دبار صارا مش عارف ال ال ال الحكومة الفلانية ال ال البيئة الفلانية الجنسية الفلانية مش عارف ما كل هذه الهوية هذه أصنام هذه طواغيت كل المسميات اللي دي طواغيت تعبدوا من جهات كيف, كيف نربط بين عبادة عبادة الأصنام لأصناميم وعبادة الطواغيت في هذه الأيام ده صنم وإن كان حيا نعم الطوطة أقول لك شيء مش في نعرة القومية نعرف عند الناس نعم القومية الفلانية م. دي قومية تقسونية ودي قومية مش عارف اللاتينية ودي قومية أمريكية ودي قومية, قومية ااا كنا العرقيات دي العرقيات هذه أصلها أين هي القومية؟ طب أين الولاء نادبا البشر؟ بعد الولاء لله عز وجل الخالق عز وجل أين هو؟ لا يمكن يكون الولاء ليس للطواغيت في ناس تفضل تعبد الكرسي تعبد الكرسي تقدم كرسي نقلب على النخ طب فما لد ما لد استفاده؟ هو يدخل في عباده ال عبادة وينفذ وهكذا حاله عبادة الأصنام نفس و... بس من... يعني لا تغضب ول... بالصلب لا لا, لا لا لا يعني ول... تقرب في السرب والآن جاهدية معقدة الرز جهريه، بصير، بد بدءيه جهريه مركبة، بدءيه بدءيه حمر الحكي، حمار عن صنم هو يعبده، ثم أن يقربه إلى الله وأن هذا هو الإله. هم قالوا نعبده لتقربنا إلى الله زوفاء. طيب، هم يقصدون بوجود إله بعد هذه الأصنام. تمام، بس لا, لا يستطيعون هم الوصول إلي إلى الإله هذا. إلا بدلك. إلا عم صديق. تعال، واحد من العاجب يا مديت، الأعرابي كان ثلاث أحجار. حطي كده حطه على الإِناء، نحن بلدنا سمي القانون، خلاص بخ بخفي، يعني بلدنا مش كنون بتوع العصر الحديث يعني ربنا بتا... على الكانون، ربنا على الكانون، كنون <تصفيق> هذا يعني سبحان الله الذي قال في ابن وكنونا على المتحدثين يفض تحته الحطب المقادس، مش هو يسد عليه اقتصر، فكان العرب يسموه الثالثة الاقترض، يعني حجر وحجر والحجر الثالث وحط يضع إنا حتى حتى يوزن عليه. تناعشنا على الثلاثة. هذا دي ثلاثة الأدي. المصيبة. هذه ثلاثة الأسعف. المصيبة, المصيبة انته... يعني التاملات. التاملات <تصفيق> فكان بعد أعرضوا هم الرب بتاعه الرب معاه شمعة. هو ولا يسمعه. هو بنقل. نسي نسي إلهه يأخذ معه في الخورد أو في الكيس اللي معاه. يعمل إيه يروح يجيب ال ال هذبوا معنا من في سفلا. راح يبص عقبنا يبص ينظر على الأحجار الثلاثة والأجملها أي حاجة فيها هذا التفاحة يا شو الله يا لطيف وعشان تعرف مدى كفر الكفر صفات القصة لما ألقى في النار سبحان الله ونجاه الله يعني يقول أبوه نعمة الرب وربك إبراهيم الله يعني تعرفت أن الرب بدأ أنقذ، يعني يعني ولم يوم، <تصفيق> نعمل نعم الرب وربك ليه لأنه أنقذك، يعني القائم هو في النار وعطفك اليوم وترى تمش محتلق الله نرَبَ الجَمُونَ، حتى يقعد في بعض دوات إن أمه لما ارتاع قلبها على ابنها نادت عليه يا إبراهيم أدعو ربك نكمل يعني, يعني هذه لم تحقق يعني بالتالي. لكن يعني أدعو ربك أن لا لا يضرني بالنار حتى أراك فدخلت إليه فقبلته وعادت. سبحان الله ونعمت. على كل التف. كان يعني يعني. قبلت التف... سيدنا إبراهيم كأثورة. وجد قومه على عبادة الأرض. كان أبوه صناع ربنا. أله أله. يصنع الأله يصنع الأله هو أبوه أذر أبو طب... أذر طبعا م. كل اللي ولما عايزين نبرئ سيدنا إبراهيم ذا ذكر اسم التارح وهذا كان عمه. في ايه أنا أنا ما ما ما ما يحمد من وزير سيدنا إبراهيم أن يكون أباه هكذا صنعنا الأصل، لا صنع ولا ولا تهم أنه يستغفر له وهناك حورت عليه قرآن الكريم على أبيه، أبوه فذي ذي نلف يعني، وندور إيه؟ يعني, يعني يقول لا يجوز أن يكون، لذي ما لذي لا بالعكس هذا المشكلة هذا لا ينقص من قدر الخليل شيء، أبداً أبداً زي زي القصص يقول لك إيه خلي بالك لما تلات بورس مش عارف اقتله غير هم كان في النار البورس سبحان الله <تصفيق> حديث الشكايات طب طب نصب الجد البورس اللي كان عند سيدنا ابراهيم كان كان فاشل وفاسق طب البورس ده ذنبه إيه بورس 2006 في اغور يجب ان عظمه الاسباب اما الخطه الفطره التسويه وعن عن عن عن, عن عيني سبحان الله الحديث تغطى صفحه وصلنا إلى رسول الله أن لقيتم الوزغة ويفشى إبانها الوزغة الوزغة من جنس حيوان أو حشرة زي البرش وشكلها كده ولا ما شوفنا بقتلها كان ده بيتفق فمش معنا البرش بالذات يعني من دون الحشرات أو دون ال ال الزواحف أنه أي واحد نوقف مثيلنا برهيم الحمد كلده يعني مجبولة على على على على على الطاعة وعلى ذكر نفس حرفها لكن أسف شد كتبه دامانية. ملأ. لقيت ملأ على كمال. حياة الخليجي ملأ. مقدونا سيدنا إبراهيم. أول موقف سيدنا إبراهيم كسر الاصنام لا لا. لا له لا لا. نكسر طيب هو عنده عشر سنوات. عشان هو وجدته. من عشر سنوات. كان أبوه صنع التماسيين الأصنام والخز دي ما بيع بيع وبعدين الغني الغني له إله من ذهب ونأقعد شوي إله بالنحاس، وفي إله من قصير، ورجال بان مسكين إله من طين، هو وطين وطين حتى طين في طين، حتى ربك يعني ما ما ما ما يعني يعني العبادة بال إيه العبادة أنا ربي غير ربك ربي لها، بعذب الله يعني وهذا كذا أقول الغني والفقير سعد، آه تقدرين تا فأرب قطين ما ما يبقى هذا يبقى كلام خطأ. له صدم في هذا الواقع الذي نحياه. بقية العباد نفس ناس قطير أنا أتدري من أنا أتدري الكرسي الذي أكر أنا أتدري من, من هذا هذا. هذي هذي مشينة هذي سيدنا إبراهيم يأخذ من عند أدين عشر سنوات وربطهم في حبل هل ويسحبهم خلف على الأرض على الأرض وينادي ب... ب... ب... من يشتري الذي لا ينفع ولا يضر الله أكبر وطبعاً مندوب تسويق نشط في مندوب تسويق. نعم نعم. عشان خريج يعني فريش يعني بهذا المنطق من ذا الذي يريد أن يستمل لا ينفع ولا يضر من يشتري لا المهم. كانوا يعتقدون في صحة كلامه أن كانوا يهاجمونه طبعا ولد صغير هذا ولد ما ينفع ما ليه ما يعني ما أفكر منهم أحد في كلمة الطفل هذه لا لا لأن وصلت الأمور إلى ما هو أعقب من هذا لما أرسل مم. وبعد ذي يوم العيد كده أجازة هم خرجوا يترى عملوا, عملوا الطقوس الصباح ومشيوا نعم أماسك الفأس وقف كل أفناء ورح معلق الفأس فيه في في رأس كبيره أكبر, بتاع بطلد. أكبر بطلد. و... أول ما رجعوا من فعل هذا بأذنه؟ ها؟ قرء سمعنا فتا يذكرهم يعني يذكرهم بسوء. يقال له إبراهيم فتا. يقال له, له تعبير جميل حتى لم يقلوا اسمه إبراهيم أو هو إبراهيم. يقال له, له إبراهيم. لا لا. عن تعمد المتكبر. لما لما عادت الصغارة الصغارة أجودا من سؤالك إيه؟ أنت آ... أنت آ... يا لطيف يا لطيف محمد إيشي محمد. محمد؟ يا لطيف. أو أنت آه أحمد. بأبرضو عم ايه إيه؟ أنا برضو مش واخد دعم. هذا التصغير صاحب الله سبحانه راس. هم هكذا قل يقالوا له. يقالوا له يعني يا نكرة لو ايه يا الله. إذا ما احب صحصي ما هو هذا ونا دعية مغبورة مش عارف إيه ما. <تصحي> ماذا <ممحنت رعد. تصحي> ماذا يعني؟ بهذا ما. يحقر. سبحان الله. ولذلك سبحان الله لا إله إلا الله. فبهذا المنطق جميل هذا ربط بين القديم والواقع ما هو. سمعنا فتن سمعنا فتاً يذكرهم يقالوا له. يعني مثلا إيه؟ لقد صنعها ابراهيم مع ما مع ما مع ان اباه مشهور عندهم هو صانع هذه واو مشهور عندهم كذلك لا حول ولا قوه لانه بدا يبلغهم براعه اه, آه, آه, فلافق آه فلافق لكن لا كيف, كيف أضع رأسي برأسك أنا الأول رأيي فكري ما إلا ما أرى سبحان الله أنا لكم من نفس نعم فسمعنا فتا يذكره يقال له إبراهيم يذكرهم بماذا يذكرهم بالسوء يعني الذي لا ينفع ولا يضر يذكر ابدا ما يذكرهم لا بما يذكرهم؟, يذكرهم يبقى ما ذكرهم بخير إذا, اذا لا يجوز الذكر لا يجوز الذكر إلا بالتبجيل والتعظيم ما سمعنا على لسان ما عندها ما سمعنا على لسان هذا الفتى تبجيلا ولا تعظيما يذكرهم يبقى يلمح ده يعني ده لا هو موقف، عند الكلمه يذكرهم ربما بالاجابه لا لسان. لا لا لا يذكرهم بالسوء وإذ ما طويلك ليكسره يكسروهم ليه سمعنا فتا يذكرهم إذا كان سيدينا إبراهيم صورات وجولات في الحديث عنهم بشكلٍ عام طول حياته هو ما سجله سبحانه من قط أبوه يقول يا و... يقول من يلا و... و... و... و... و... لأن ربنا و... عبدالصنع. ما عبد ما عبد صلما في بيته والهذا موجز أن يكون أبوه هكذا وهو لا يعبد وهذه وهذه يعني ما ما أشوف لما لما لما نحن في تاريخنا هذا مثلاً أنا أنا ولد لي نعم سيدنا عكلمة رضي الله عنه لا. سيدنا أبي جهل تمام صحيح طبعاً طبعاً لكن لما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعثيم بن أبي جهل رضي الله عنه عن عثمان فقده ولذ ما يطلع يطلب عريت وعكلمة هذا قوله على فئة مسلمة فلا تسبوا أباء، فإن هذا لا يبلغ الميت وي... ويؤذي الحي. شوف الأدب يا أدر الرسالة. أنت هديك إيه لما تشتم تبغى أبو جهل أبو ما أبوه، أبوه ما تعرفه فطبعاً عملي طيب. فإن هذا لا لا لا لا يبلغ يطل... يطل... الميت ويؤذي الحي. فتعرتيش تبغيه؟ وووالرسالة هاي سيعالوا. الصخابة هذا الأدب العالي في الكلام. جميل. هذا جميل. الأدب ال... ال... الراقي سبحان الله يعني جايبو جايبو نستفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيدة. تزيد سفهاتا، تزيد حذمة، كعود ذاب الإحراق قطيبة عود الإحراق النار بشارة لما يعني ما حسبك حاسد إلا وأنت أخيرهما أنا أكيد ولا العلامة يحصد ولا ولا, ولا الشجر صح ولكن كما قال عالمنا رحمه الله كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيركي لهم بالثمر فانظر إدهاش. هذا العنبي أكلانه لا هذا بالعنبية تمعنا فتى من الملا الذي قال هنا ملا أيضا الملا بسيكون مكان أيضا هناك ليس هناك <تصفيق> على مر التاريخ إلا ملا والعالم الآن له ملا الدول الغرب الشمال ودول الجنوب دول مش عارف إيه دول العالم الثالث دول العالم الملأ. لا مفياطع طبعا طبعا بي طبع. بي العالم الثالث هم قد بين علينا مقدم عن, عن يعني العالم العالم النامي النامي العالم الثالث ان مفيش رابع الاخير هم <تصفيق> مقدمين بصراحة. يعني ربينا ان نكون مع الثوالب راضيين خلاص انت هتبقى على اعلى الناس عشان نعمل نعمله مته بغيره انا فعلت هذا هو كان عمره كم تقريبا صغير. صغير. ما أصلّم الطاعي. ما كلّف أيضاً. لا لا لا. ما أصلّم أربعين. أنا حطم أصلّم تلقاء نفسه وقال هذا وفي رواسين أخري أنو كان مكلفا لفهم النبوة. فظل تكتمي يعني أميل أن أن أن وسبحان الله ما حطم الأصلّم إلا, إلا بعد إلا بعض التكلم. على بعض التفليس ما. فالمهم. أنت فعلت هذا بأريهسنا لأبراهيم. إذا إبراهيم أنت عارفين. ماذا يقال له نافتا ها رحم الله يعني من سياخ العلماء كان واحد منهم رحمه الله بيحقق معه وكان يعني يعني كان منطلق البصيره ولكن كان مكفوف الله محقق اسمه هذا عبد رحمه الله عليه رحمه الله ايه مراقب جوي. انت ليه؟ جايبه عرفه عرف طريقه حياته. مراقب صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى اللهم صلّى وهذا الله على ايديه لديه آلاف آلاف آلاف شاء ما شاء الله, الله ما شاء الله هو أكبر هذه ما مدرسة الله مدرسة مدرسة وهو ساجد ما تساجد الناس كان الجمعة كان يتمنى سبحان الله كان يتمنى أن يوم الجمعة نعم نعم نعم نعم. الله هو أكبر عليه رحح يذكر رحمه الله هذا الصفوة أيضا لا هي ما شاء الله صدقات. ربنا قص علي احد الصالحين قصه ويعني و... قال لي لابد بد ان اقص هذا الامر على عليك امام الشيخ عبد الحميد ده انا بعرفنا على زيارته فحكى الاخ الفاضل ذا ان جده كان او جد كان امام للمسجد مم. النبوي في اواخر الثلاثينيات ومات الإمام ب... هذا وهو سيد دائلة القدر ويختم الترويح والقيام والقرآن وهو سيد في قبلة رسولها صلى الله عليه وسلم سيد الله لما سمع القصة قال هذه ميتة ملوك من ماتها فهو ملك يعني لموت بالشحر ده فهو ملك حتى أمننا أن ندروا أن يرزق هذه الميتة ما كذا ما بها يعني وهو ساجد عليه رحمه الله الله. وهذا وهذا مقام العز حقيقة من يقبض وهو يصلي مستقبل القبلة ويصلي سيدنا تحت العرش الله تحت العرش. تحت العرش م. ومن ومن ومن مات محرما بؤسا ملبيا ومقيادا الله اتخادم مات وهو سقران ومات مرابي ومات ووو ويؤذي عباد الله كما لا يقوم لكن يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ومن أكانوا مبر يعني زي ما هو بيتردد بين الحرام والحرام وردبا والو والو والدعوة زورا وبختنا أن هذا هذا هو الوضع يعني الله سبحانه وتعالى يرينا في آيات ليختار كل منا ما يقتصر أو ليختار ما يحب أن يبعث عليه لأن حصة الخاطين ورسول خاطين وإن كانت بيد الله لكن انت تغرس الشجرة تأخذ تاخذ ايه تاخذ ثمرتها انت, انت لا يعني هتحدد تحدد ها بعد بعد بعد اراده الله وعلمه ان تحدد ما هي السمر التي سوف تقطفها انت يا سوجاك انت والذين جاهدوا فينا لهديناهم سبولا مولانا سبحانه سبحانه اي سبيل خير لانه لان اللي جاهدوا في الله جاهدوا بكل بكل طريق صحيح وجاهد ربّه جهادا كبيرا كما بالقران جهد القرآن، هو وبالتقمع والحجة، صحيح. صح. أنت فعلت هذا لحثينا يا ابراهيم من الذين قالوا الملا؟ كل هؤلاء عملوا، عملوا. عملوا الذين يحكمون مروراً. وكم فلحة. يقف واحدة؟ دائما دائماً الأنبياء واحدة. لا اله الله. ما كان معه أحد يسانده يدعونا ما ترك الحق لي صديق ما ترك الحق لي صديق. الحق يغضب دائما لا هذا. اسمه إيه؟ ولأعتقوا في كل الأمور معاتباً. حتى الذي تلقى. يوماً ما شتت. سبحان الله. كفى بالمرء نبلا أن تعدى معيوبه. كيف نقول محمد خير عنده سبع عيوب؟ هيش. جميل. عشرة عيوب جميل. تعند معيوبه. أما في ناس تلحت عن حسن واحدة فيه. سبحان الله. ما رأي بل... كل الأبواب. المهم. أنت فعلت هذا بآياتنا يا مراهم. اللي هو سبحان الله. صاحب الحق أنا الحق بلج أولا هاد النفس متوازن مع لا يستغبط من ده لا. لأنه لو تصغرض طب ليه صار فيها صعب ح صعب ح كبيرهم هذا فعله كبير صغير <تصفيق> <تصفيق> إذا إذا صغيرة وأرباب صغيرة <تصفيق> طيب الله بعد ايه إيه ده, ده, ده, ده, ده, ده كبير هذا أسألوا كبير هذا هو يعطيكم متجاب لأن عنده تقرير شر كبير شوار كبير جدا يعرف و وكلمته واسأله كبيرة هم لا. يعني فيها تحقيق وتفصيل وصريعة من عقولهم وسخرية من أفكارهم وسخرية من آرائهم ولكن دائما لكن بضدك يعني هنا نقطة لطيفة معذرة أعزائي لا. أنت لأننا نحتاجها في حنا مرا الشمس والقمر أنه يسير معهم على نفس أصوب مناظرتهم هو نعم سعيد ابن هو الذي وضع قانون المناظرات على مستوى التاريخ. الله هذا الكلام هو اللي وضع. آه. فلسفة إذا التعبير يعني نعم. فلسفة المناضرة. المناضرة فلسفة. نعم. يعني لها لها لها أنشطة تفكر عليها. فاا سيدا سألوا كبيرة. هه. بعدين إيه. رجع هنا, هنا معذرة القاضي ظن النظر أنه لا يعرف مثلا نود أن نجلي الصورة. لا هو هو. المنا كيف المناظرة كيف؟, كيف؟ المناظرة أن انتقل إلى الأرض التي تقف عليها أنت. هذا أصل من وأصل المناظرة ل... لكي أقنعك أن كلامك الذي قلته لا تسمعه من الصلاة. بمنطقة... من كلامك بمنطقه من كلامك أنت. آه. وهذه أقوى مناظرات. إذن هي يعني لا تحتاج إلى علم واسع بقدر ما تحتاج إلى أعمال عقل وحكمة. مافعش يلا انا طبعا يعني سيدنا ابراهيم بما علمناه عطيناه الرز ده واحد عنده رجدة ده كله ومش عايز يعرف ينظر شوية كثره صحيح نقف هنا فصل قصير القاسبه المصري استمعنا لفضالتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء فاصل ونعودكم معنا صفوه الصفوة. السيدين الكرام المستمعين الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وصفة الصفوة ومعنا نرحب مبدئي لسميع الكبير فضيلة الشيخ رستاد الدكتور أبو مرحب بك مرحبا بفاضلنا ما ليش كبيري بعد ما نتكلم عن صفوة الصفوة كبار هؤلاء هم الكبيرين إحنا والله <تصفيق> ما نبغى نرجع نقول نحن صغار أمام عظمة هؤلاء حقيقة الأمر يعني ما شاء الله بعض يوم الواحد يكون دماؤه سحبت عن علماءنا الأقربين هؤلاء في أول الشيخ الدكتور ربنا. أبداك. الله جمعوا جعتو بسيدنا إبراهيم وقالوا طب هنا سؤال ربما يكون منطقيا ألا يخطر بذهن هؤلاء القوم أو بذهن هذا الملأ أن إبراهيم قدر على الأصنام الصغيرة ولم يقدر على هذا الكبير. أبداك. أبداك. وهذه حنكة إبراهيم عليه السلام بما علمه الله عز وجل أن يترك كبيرهم فيسرفهم فرصة الأول للأمل. لان انت لما زي بالضبط مع السارق يعني اللي, اللي, اللي, اللي من اهل الجنة ربنا يتعلم والمشاهدين والمستمعين لهم ان شاء الله يمروا بليه الاول على النار ما تعيزه بالبقاء هذا مكانك لو عصيت الله لكن الله همن عليك تعالى الى الجنة فيفرح فرحتان فرح <تصفيق> بنجاةه <تصفيق> بنجاتي من الله وفرحة بدخول ايه الجنة يهضوا على الجنة الاول تعالى هذا مكانك لو كنت تعتقد لا ما مكان. وعين رع هذا المنظر يا أخوه حصرته وحصرتها حصرت فوات الجنة وحصر دخول النار تمام؟ م. فأنت تترك للمناظر إيه فرصة يقول شوف هو قدر على الأصناف الصغيرة والأذنها. وطارك الكبير معقول هايجي عند الاله الكبير هذا ولو يستطيع عن هذا كان اكله كان اعماته كان اهلاته شل يده لا لا لا لابد <تصفيق> تعالى الى ايات الانبياء واحنا كده ايه ايه كده واحنا مجدين لغاية ما نصل الى ايه من فعله ولقد اتينا ابراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اذا انقضيت رسالة ايه اذا هو يحجيشهم برسالة لا. يعني هم يثبت لنا أن احنا نميل إلى ما قصر الأصنام إلا بعد أن ايه؟ بعد بس هنا لم يقل بالعبادة والتوحيد لا لا لا الأول كان هي هي البلد كلها ملقب بالاصنام عبدت الأول عازل فهي ما هذا ما هذا إبراهيم نهجه الخاص في تجربة أو بداية الثالث كلهم أنا عبد الله هذا حكم حكم الدعوى ايه؟ أن يخرج الجهل الذي في عقول القوم ويضع مكانها علما ويخرج الظلام ويضع مكانها نورا مع ذلك الأول ما قال الأنبياء أن أعبود الله ما لكم من إله غير سيدنا إبراهيم ما هذه التمثيل الإنسان عدو للأمر دائما سيدنا إبراهيم كان من حلمه أنه يريد مثل الحوار الواسع حتى يهدي القوم عن قناعة نقنعه بالأول لما يقتنعه يطلق. إذن سيدنا إبراهيم منهج فريد ومخصص في الرسالة ونذكره أول أمد يعني الخليل الله يعني الله. بدأ كلامه بما هذه التمثيل التي أنتم لا عاكفون ما شف قال شف أن أعبود الله وما شف لكم شف إليهم غيره هذا إنسان من الله عليه بمينة عجيبة حتى قال صلى الله عليه وسلم أول من يكسل حلة يوم القيامة خليل الله إبراهيم ونقرد من قبولنا عرايا غورلة محي... كما بدأنا أول خلق نعيد, نعيد. ليه ابراهيم اول ما يكسر حله لأنه اول من كسى العقل بهاءه وجماله في المناظره ولانه اول من كسى العقل حجته ولانه لما ارادوا ان يقذفوه في النار وظنوا انهم سوف يصبح عاليا ثم بعد ذلك تاكله النار اذا برب العباد كسوته في النار كما هي كانت برضه سلام عليه كما سوف ناتي ثم يوم كيما يكسر ثله لانه كسد دعوته هذه الخطوات التي يجب ان نتبعها جميعا سبحان الله ربنا كان لازم نفس الخصه دي جاي ده لما تيجي لما تيجي رجل تقول كافر مثلا أنت كافر مثلا مثل الله صح. بس راضي ما صح راضي. لا داويت داويت. ما هذه التماثيل بس. لكن هنا قال لأبيه وقومه. نعم. لما يقول قال لقومه وأبوه من قومه لما خاصة أباه تحديدا أ أ أولاً بأن هو يريد أن يكون له عزوة ويكون له مصدق. فلما أبوه يقبل جواره، سه أخ أبو طالب. أبو طالب وإن لم يكن مسلمًا. أتمنى الله لن يصل إليك بعد زيارته. يعني يبلغ ما ما أنزل ربك إليك محمد. رأقب جواره. فهو عايز يعرض أبو عادين ربما أنه بلغ هذا لأبيه مغتربا لأنه في البيت. وعادين يخرج الزقق. صحيح. حلو. مش لما هي جوارية بس الله الله عنها أمورا جوارية زوجها سودة. لما رجع من المعرات ولا أن أسره بعيدا قال سوف تخبر قومك يا محمد أنت تطلع تقول كلام خطينه حلو محمد. انا رحت المسجد اقصى وطلعت اوراق جميعها لا حكى لها الاول انا شاء الله طبعا الله الحق يرى يرى حقه هذا الحق في في في انبهاره وضوء قالوا وجدنا اباءنا لها عبده هذه المصيبه نفس الرد هذه خالد هذه العقل لما يغيب سبحان الله ولكن الدين مش بالوراثه هم يتبعونه بالوراء. وواظين هذا التدين أو هذا المنحة. دائما هذا ما وجدنا عليه. هذا حرص ما غير سداب ويعار. سبحان الله. ما اسمي حزم. حزم سميناك صعب. صعب. <تصفيق> قالوا ما اسمك؟ قال اسمه حزن. سمناك سهلًا. قال لا أغير اسمه سمنيه أبي. قال <تصفيق> حزن وإن شاء الله. أخس عدد المسائل. قال جد، جد، جد. قال فما زالت فينا حزونة إلى يومنا. يا أخي أرضي اسم رسول ده صعوبة صعبين المستند. الله zoauto. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ها حجج حجج احنا في ضلال البعيد سبحان الله قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين هو انت مجرد مناظر ومجادل يعني ولا ده الكلام ده حق يعني يبقى عندهم امل من الايه الكلام الكلام انا أنا بالحق بس يعني إيه؟ بس يعني هو ذاك الكلام اللي معجبه حق يعني ولده ولده مجرد يعني قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من يبقى هي دي. هي دي. يبقى إذن هذه قضية قضية إذا لا القضية قضية إذا أنا, أنا, لا, أنا, لا, أنا لا, لا لا أضيع وقتكم ولا أجادل في أمور يعني تضيع أوقات واحد واتى الله الى اسنامكم بعد ان تولوا مدري يبقى اذا القضيه مبيات مبيات وعنده واقع عن وهم في ضمنهم ان الالهه دي لا لا أحيان أنا أحيان أنا ما بس بس بس. تحمي نفسها. لا لا. تحمي نفسها هذا معتقده فجعلهم أبرع عن جذوره كبيرا لهم لعلهم إليهم إليي يرجعون. يعني والله. <تصفيق> هو طلع. طبعا لعلهم <تصفيق> إليي يا كبير. هان صار. يا كبير يا من فعل هذا بأيدي هاتما منهم لمن الظالمين. طبعا. طبعا. راح تجر لك. على معتقداتهم. قالوا سمعنا فتن شوف هو الجديد من أول ما عرفوه. قالوا سمعنا فتاً يذكرهم يقال له إبراهيم ها هتو قالوا فاتوا به على أعل الناس لعلهم يشهدون يشهدون ماذا يشهدون ماذا سوف نصنع بمن يعني يؤذي أريهتنا أو يختربه ينزلون بها أشد العذاب قالوا أنت فعلت هذا بأريهتنا يا إبراهيم مرضو. قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من تأمر فعلوه، ثواب <تصفيق> تفعلوه هو أو تسأل بالنجمة. هم هو فجعلهم جذابين. نعم. هم هو كسرهم، فقال فسألوهم. وهو. ألو وليس فسألوه, أو... فسألوه أو... هو واحد. أو... لا. لا. لا. لا لا هو واحد، ولكنهم <تصفيق> ينوب عن الجميع. فما سوف يجيب <تصفيق> كبيرهم، سوف يجيب أي واحد منهم لو كان لسه على قدر الحياة. التي كان لو... لو كان لم <تصفيق> لو كان هم <لم> إذا <تصفيق> <لو> كان هم ويتكلم ولسه. والله سبحان الله. إن كانوا لم فرجعوا إلى أنفسهم. يعني. إذا كان عندهم حدة يعني. وايش ماهو ما التفكير ومنطق المناظرة. ما هو بالحق. الله دلاني. عندهم إيه. عندهم مبدأ التفاوض. جميل جميل. م. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون من أنتم من لنفسه. بيه. هم قالوا لأنفسهم. آه آه بيه. لم تتركوا حراسة على الأذى. يا هذا هو بول. أعتقد <تصفح> تظن أنه مظالمين يعني أنه بيعبده أضام. تظرت أنه ظالمين في. نعم أضام. إبراهيم مثلا مظالمين كيف أن الإله يعيش من الحرص. يا قال لما قال سرعون أقب أنا ربكم الأعلى جاء جبريل في الصورة <تصفح> العشرة <ثلاث>. فنادى. <تصفح> لا قال أنا ربكم جاء جبريل في الصورة رجل وطرق ما بغرفة الخاصة. هل بعض متيش تحرضه وواعده. قال من سرعون. قال رب يقول من اي رب هذا رب هذا انا عارف عارف بس سبحان الله دعم نبوه في زمن المهدي فالله تعالى ما هي معجزتك؟ طب قال المعجزه ثاني ان اضع هذه الحصاه خمس حصاها من جوا اضعها في الماء فتذوب لا يا غلام هاتني بحصاه أنت تجي حصن عندك أنا حجر قال أمير المؤمنين لما دخل موسى على فرعون وقال ووألقى عصاه هل طلب فرعون أن يأتي بعصا من عنده؟ ده لا توقف المعلم بالمس لا ولما قبضوا في زمنه رجع فرعون على عهد الذين يدعون النبوة قال له من أنت؟ قال أنا نبي. أنا ولمن بعث أنا وهل ترقتبوني أنا بعث أنا مجرد فرصة أنا بيحبطكم علي. هل توترت لي فرصة أعرض بعدين هني كاتب نوفر وهل ترقتبوني بعث. لا أنا أنا ما فيش وقت تروح تقدوني من من للنار على طول. لا الله المستعان هذا سيد. قالوا أنكم لمن الظالمين. ب لماذا؟ بقال لم يتركوا حراسة عليها لازم لازم هي تحرس, تحرس. تحرس؟ رب ذي على لقد هانا من مم. بلت رب عليه تعاربه اي حراسه في الناس الله آه. طيب ثم نقصوا على رؤوسهم يعني كان يرون الصوره مقلوبه نقصوا على رؤوس يعني, يعني جلسوا كان على كان انا دماغي تحته وراى تحت تحت الحقائق مقلوبه انت اليوم وكان ترى الحقائق مقلوبه موظف هو وزوجته في مصلحه واحدة، نعم، يعملوا في مصباحها هذا، دي رجل كده في النا رحمه وجاب السروال ال ال السروال ولا ينطلون متعه ولا جذبابه ورقصوا دم تحت الرقبة، تحت الرقبة بالضبط، ورايح مدير محترم في هيئة ودخل وزوجته تلبس القصيرة من الثياب تحت ركبتها الناس تقول عن الرجل ايه مجنون. معنى اني المجنون اما سلامي دول على رأسه <تصفيق> لا مخس على راسي لما ما تزعلش يا ابني الكتاب والسنه بالقياس في الحقيقه فظيع الزمن المقلوب بخرص لما أنت كل شيء اصبح مقلوب صار كل شيء اصبح مقلوب حيني. مع أنه المنطق وسرعة أن يسير الرجل هكذا لا المرأة. هي لو, لو الرجل دار من من إلى ركبتي خلاص؟ مقبول؟ مقبول في سهوكنا سرعة. أنا أما المرأة غير مقبول. ما بقى. ما ما ب ما ب ما ب ما أخيرين من هاجس كتاب والسنة نحكم على الأمور بانطباع. نحن لأنه نفكر بأرجلنا. نحن لا ولا ولا بض. ولا بض. نحن قنع رؤوسنا. فشافين الحقيقة وإخطاء. ال... ما وامتش الأمور ال ال ال عليه. الأغنياء ما يعطون المدد اللي بيعطوه الدول الفقيرة. ما لا. فمتى ننتظر ليتأخذ مش سيد النبي قال أنتم عالم بشؤون دنياكم. جميل ولكن وفق منهج كتاب والسنة ولا ولا وطأة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 ثم رُكِشوا على رؤوسهم <تصفيق> لقد علمت ما هؤلاء ينطقون <تصفيق> <مهم> <تصفيق> من تعلم لا يتكلم؟ من كان لم لا لا من تعلم أن لا, لا. من يتكلم؟ لا. حتش حتش يعني وكأنه هو يلف الحبل حول رقبته ينتزع منهم هذا الاعتراف بالضبط كده هو ما ينطق سبحان الله, الله. قال أفتعبون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم معقول إن كانوا غير متقون. إن كان ما دام يتقون. ترفع شوف حرف. أُفِلَكُم مَنْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا وهنا هنا أسلوب المناورة يتجلى في كونه يسحب الاعتراف من أفواههم. هم يقولون بقى هل هل بقى هل أنا أولًا لا ينطقوا. وكيف إن إحنا ما تركناش حرام صححت واحد زي إبراهيم زي حمد كده وبعدين له ف. فهو تب تحلبنا أن تعبدوا ما لا ما ما, ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤمن عنك شيئاً طب وما أكثر مناظرات في هذا الواقع الذي نعيه الآن؟ ما أكثر المجادلات؟ قال الإمام الشافعي لو لو لو جادلني عالم لغلبتهم ولو جادلني جاهل واحد لغلبني صحيح ها نكمل في الحلقة القادمة خاطر مع محطة سيدنا محطة إبراهيم حدوة النبي شغلة إن شاء الله بإذن الله يوم السبت رضى الله ربنا جميعاً طيباً بإذن الله مع سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء شكرا لكم الرحمن الرحيم ورحمة الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي لكم إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير أَمَّا أم يشركون